أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال أنبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 فلما أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ تبدون لَكُمْ كنتم تكتمون غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تبدون وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أَبَى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أَنْتَ وزوجك الْجَنَّةَ وكلا منها رغدا حيث شئتما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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شَفَاعَةٌ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آلِ فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم وفي ذَلِكُمْ بلاء من ربكم عظيم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 فلهم أَجْرُهُمْ عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما وعزة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال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 كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة أو أشد قسوه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ منها لما يهبط من حشية الله وما الله بغافل عما تعملون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 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تشهدون تَشْهَدُونَ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 وإن يَأْتُوكُمْ أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أَفَتُؤْمِنُونَ ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الْحَيَاةِ الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا من بَعْدِهِ بالرسل وَآتَيْنَا عيسى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جاءكم رسول بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ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 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم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 119. نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن ان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم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 كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما كانوا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنَعَ الله اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ اسمه اسْمُهُ وَسَعَى فِي خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاين تولوا فثم وجه الله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 قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عن أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ولن ترضى عنك الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حتى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 الناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهْلَهُ من الثمرات من آمَنَ منهم بالله واليوم الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار 116. وبئس المصير 117. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم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 فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ومن الله بغافل عم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 وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام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 اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا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 فَمَنُ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يا اجها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى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 فمن خاف من موص جنفا أو إثما فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن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 أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون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 فمن لم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لمن لم يَكُنْ أَهْلُهُ حاضر الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن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 واذكروا الله في أَيَّامٍ معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة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 قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساءكم حرث لَكُمْ فَأَتُوا حرثكم أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ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 وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان يخافوا الا يقيموا حدود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله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 فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا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 وإن طلقتموهن من قبل أَن تمسوهن وقد فرضتم لهن فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أَن يَعْفُونَ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَأَن تعفو أَقْرَبُ للتقوى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 وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة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 نه من ي إلا من غتر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقتنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظن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 تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرسل فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ منهم من كَلَّمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ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 فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد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 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمَنُوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذا ثم لا يتبعون ما من اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معرف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أدا والله غني حليم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 أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري, تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وإصابه الكبر وله ذرية ضعفاء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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء وذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى أن لا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم